ಇಲ್ಲ ಕು سبع من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لهم قُل إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِينَ كَمَا أَنزَلَ مَن عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَل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 يَقُصُّدُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ